بسم الله الرحمن الرحيم. الأفلان را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لد الحكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله. وأن رَبَّكُمْ ربكم ثم تبو إليه يمتيعكم يمتيعكم حَسَنًا عن حسن إلى أجل مسمى ويؤتِكُ الذي فضل فضله ويثَوَلَهُ فإنني أخاف عليكم فإنني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم يستخفون ألا حين يستعشون ثيابهم يعلم ما يسرون يعلم ما يسرون وما يعلنون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 خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه وكان عرشه على الماء ليبروكم أيكم أحسن عمل ولئن قلت إنكم مدعون من بعد الموت من بعد الموت ليقولن الذين كفروا لا يَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ إِلَّا يَظُنُّونَ أَنَّ مَّا يَحْبِسُهُ أَلَّا يَوَدَّ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وحاَطَ بِهِمَّ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَאَنَّ ذَقْنَ لِإِنسَانٍ مِنَ رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَا يُؤْثِرُ كَفُورًا وَلَأَنَّ ذَقْنَهُنَّ عنني إنه لفرح فخر إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك أولئك لهم مغفرة لهم Bye-bye. أم يقولون أفترى قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات مفتريات وادعوا من استطعت من دون الله من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم ف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 وَأَنزَلَ بِهِ كِتَابَ مُوسَى إِلَى مَنْ وَرَحْمَهُ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ومن أظلم مَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ 117. وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف له العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون 118. أولئك الذين خسروا أنفسهم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 مثل فريقينك الأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا فلَا تذكّرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنّى لَكُنَّذِيرًا مُبِينًا أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ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 اين طردتهم افلا تذكرون ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدني اعينكم ولا اقول للذين تزدني ياهو الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إنني ذل من الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثر تجدلنا فأتنا بما تعذنات. 114. أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون 115. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بني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 قال إن تسخروا منا فإنا نسخر, منكم فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحي عليه عذاب يحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال ركبوا فيها بسم الله مجرىها ومرسها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني يركم عنا سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عصما يوما من أمر الله إلا من الرحيم. وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض بلعيمك ويا سماء أقلي وغيض الماء. واستوت على الجودي وقيل بعدي القوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال ربي انبئني من اهلي وان وعدك الحق وان وَعْدَكَ الحق وانت احكم الحاكمين قال يا نوح انه ليس من اهلك إن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 119. وأنوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمن من معك وأمم سنمت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 وما نحن لك بمُؤمِنِين إنَّ قُولُ إِلَّا اعتراكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بسوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَأُشْهَدُ أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ مِن دُونِي فَكِي جَمِيعًا على الله ربي وَرَبِّكُمْ مَا من دابة إلا هو آخذ بنصيحتها على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم يخلف ربي قوما غيركم ولا تضرنه شيئا إن ربي على كل شيء حفيف ولما جاء أمرنا نجناه ذو والذين آمنوا معه برحمة منا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 صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما الله إن عصيتهم فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم عاية فذروها تأكل في أرض الله فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم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 الا بُدَّ لِثَمُودِ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ نَجَدَ عِجْلٌ حَنِيثَ فَلَن نَّرَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِنَّ كِرَهُوا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 قال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتيهن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس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 لا تغيروا ولا تنقصوا المكيال والميزان اني اراكم بخير واني اخاف عليكم واني اخاف عليكم عذاب يوم ويا قوم امموا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياء ولا تعثوا ولا تعثوا في الارض مفسدين بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما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 صاب قوم نوح، قوم نوح أو قوم مهود أو قوم صالح، وما قولوا ضمك ببعيد، واستغفروا ربكم ثم تبوء إليك، إن ربى رحيم. ما ما نفقه كثيرا مما تقول واننا نراك فينا ضعيفا ولولا رحقك لرجمناك ومن انت علينا بعزيز قال يا قوم ارهضي اعز عليكم من الله وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ انه هو كاذب وارتقبوا اني معكم رقيب ولم نا جئنا جعينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا واخذت الذين ظلموا الصيحه فأصبحوا في ديارهم فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا مسابئا يقدم قومه يوم القيامة فأورده النار وبئس الورد المهود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من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 نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأمن الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والارض إلا, إلا ما شاء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 إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطوأوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للداكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم قِيَتِي يَنْهَوْنَ عَنِ فَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أُنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُنذِرُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ولو شاء ربك لجعلنا سمت واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من الرحمة ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأم لأن جهنم من الجن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 وانتظروا إنا منتظرون والله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عنه